ف أ ع ر ض أ ك ث ر ه م فهم لا يسمعون و ق و ل و ا قلوبنا في أ ك ن ه مما تدعونا اليه وفي آ ذ ا ن ن ا و ق ر و ومن بيننا وبينك حجاب ف ع م ل إ ن ن ا عاملون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 وجال ََ ع َ في ِ ها َ رواتي ََ ي م ِ ن ْ فوقي َْ ها َ وبا ََ ركفي ََِ ها َ وقد َََّ ر َ في ِ ها َ أ َ ق ْ و َ ا تها ََ وقد َََّ ر َ في ِ ها َ أ َ ق ْ و َ ا تها ََ في ِ أ َ ر ْ باقي ََ ي ا م ٍ س َ و َ ا ء لِلسَّائِلِينَ ثُم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 فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود اجاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم اجاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم ان لا تعبدوا الا الله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 ويوم يحشر اعداء الله إ ل ى النيل فهم يوزعون حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا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 نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه تتنزل عليهم الملائكه أ ن لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه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 وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا, وظنوا ما لهم من محيص لا يسام الانسان من دعاء الخير و إ ن مسه الشر ف ي أ و و ن و إ ن مسه الشر فيئوس قنوطا ولئن اذقناه رحمه منا من بعد ض ر أ امسته ليقولن هذا لي وما اظن الساعه قائمه ولارجعت الى ربي إن